111. فأما من أعطى واتقى 112. وصدق بالحسنى 113. فسنيسره بَخِلَ 114. وَكَذَّبَ من بخل واستغنى 115. وَمَا وما يغني عنه ماله إذا تردى 112. إن علينا للهدى 113. وإن لنا للآخرة والأولى لا يصلها إلا الأشقى 110. الذي كذب وتولى 111. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى 113. وما لأحد عنده منه 121. إن ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يظهر